إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقات فوق الرقاب قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا التأخر والتخلف في النقاب قالوا الرشاقة والتطور في غياب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هم ساققون إلى الحضيض إلى التراب يا اختنا هذا نباح لا يؤثر في السحاب يا اختنا صبرا تذوب بحبره كل الصعاب يا اختنا انت العفيفه والمصونه بالحجاب يا اختنا فيك العزيمه والنزاهه والثواب